Book 2 73 tři. Tři a sedmdesát. Tři a sedmdesát. A Smíš už řídit auto? هل صرت يسمح لك أن تقود سيارة؟ هل صرت يسمح لك أن تقود سيارة؟ سميش أشبيد الكحول. هل صرت يسمح لك أن تشرب الخمر؟ هل صرت يسمح لك أن تشرب الخمر؟ سميش أشسام هل صرت يسمح لك أن تسافر لوحدك إلى الخارج؟ هل صرت يسمح لك أن تسافر لوحدك إلى الخارج؟ سمية يسمح أن يجوز يسمح أن يجوز سميمة ريكو جد؟ هل يسمح لنا أن ندخن هنا؟ هل يسمح لنا أن ندخن هنا؟ سمي ستكورت. هل يسمح بالتدخين هنا؟ هل يسمح لنا بالتدخين هنا؟ لازم بплачива هل يجوز السداد ببطاقة الائتمان؟ هل يجوز السداد ببطاقة الائتمان؟ الز платيت هل يجوز السداد بالشك؟ هل يجوز السداد بالشك؟ الز платيت هل يجوز الدفع كاش فقط هل يجوز الدفع كاش فقط مووسي زاتيلفونوفات اتسمح لي مجرد أن اتصل بالتليفون أتسمح لي مجرد أن أتصل بالتليفون؟ مهو سنة أتسمح لي مجرد سؤال؟ أتسمح لي مجرد سؤال؟ مهو نيچو ريتي؟ أتسمح لي مجرد أن أقول شيئا؟ أتسمح لي مجرد أن أقول شيئا؟ أنا لا يسمح له أن ينام في المنتزه. لا يسمح له أن ينام في المنتزه. في لا يسمح له أن ينام في السيارة. لا يسمح له أن ينام في السيارة. أنا لا يسمح له أن ينام في محطة القطار لا يسمح له أن ينام في محطة القطار موجم سبسدت أتسمح, أتسمح أن نجلس موجم دستت يداني أتسمح بقائمة الطعام أتسمح بقائمة الطعام ممكن نذلطيت زواش؟ هل يجوز ان ندفع منفصلين؟ هل يجوز ان ندفع منفصلين؟